السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خابين وما يأتين من ذكر من رحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتين أذاب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 وإذنَى رَبُّكَ موسى لئَتِّ القُومَ الظَّالِمينَ قوماً فِرعونَ ألا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أخافُ أَن يُكذِبُونَ وَيَضِيقُ صَدري وَلَا يَقْلِقُ لساني فَأَرْسِلْ إِلَهَوُنَ وَلَهُمْ عَلَيَّ دَبُّ فَأَخافُ أَن يَقْتُلُونَ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 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمًا فوهب لي ربي حكمًا وجعلني من الملوك وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إِن كُنتُم مُقِينِينَ قال لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قال رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إلكم تعقلون قال لا إني تخذت إلها غير لا أجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ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 ترائين فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى.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 قاومون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضللنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرمة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرمة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فاكتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون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 Fakadabuhu fahlehknaahum Inna fi ذلك l'ayah Wama kan aksaruhum mu'mininin Wain rabbaka lahu alazizu rahim Kadabathamoodu al-murselin Ith qal lahum akhohum salihun ala tattakoon inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wama as'alukum 'alayhi min ajrin in ajri illa 'ala rabbi al-'alamin atutrakuna fima hauna aminin fi jannatin wa 'uyun 118. 119. 119. 111. 111. 122. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. Katakanlah: "Innama anta min al-Musahhirin, ma anta illa bisharum mithluna. Faatib ayatin ilka min al-Cadhin. Katakanlah: "Hadihina kathulha shirb, walaqum shirb yoomin maulum." ولا تمسوا هذه السوء ان فياخذكم فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون عديم فعقروها فاصبحون عديم فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وَمَا كَانَ yang مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ orang الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ yang أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ orang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 Kaula, In lama tentehyalul, tak kuna min al muhrjin. Kaula, Inni li amal kum min al qaulin. Rabb najji wa ahlim min ma yamalun, telah berdiri, lalu kami menghancurkan yang lain, dan kami menghujani mereka dengan hujan, sehingga hujan itu menjadi berhenti.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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِصْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبَخَسُوا الْنَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِّ الَّتِي الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَادِبِينَ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 Innu kana adab yooman ghufrin. Innu fi dzalik laa ayah. Innu fi dzalik laa ayah. Wma kana akthorhum mu'mineen. Winnu rabkalahu al'aziz al rahim. Winnu la نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي ذكر الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلمه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 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَتَطَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموه وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون